بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء طقرت فإذا الكواكب تسرت فإذا البحار شجرت فإذا القذار بعثت علمت نفس ما قدمت فأخفرت يا أيها الإنسان ما غرتك بربك الكريم الذي خلقت فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ فِي جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا مُنْزِهِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، بل أمو يومئذ لله.